عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طبذ اليوم حلم السمر عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طبذ اليوم مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحروفي والجمال بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحروفي والجمال بقاعه زهر وفرحه عمر وسعد الاطل سنت دانلود